وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا 113. والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى